لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين لا يرجون لقاء الله قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ولولا في هذه الآية للتحضيض والمعنى أنهم طلبوا بحث وشدة أن تنزل عليهم الملائكة أو يروا ربهم وهذا التعنت الذي ذكره الله عنهم هنا من طلبهم إنزال الملائكة عليهم أو رؤيتهم ربهم ذكره في غير هذا الموضع كقوله تعالى أو تأتي بالله والملائكة قبيلا وقولهم لولا أنزل علينا الملائكة قيل فتوحي إلينا كما أوحت إليك وهذا القول يدل له قوله تعالى قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الآية وقيل لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عيانا وهذا يدل له قوله تعالى أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أي معاينة على القول بذلك وقد قدمنا الأقوال في ذلك في سورة بني إسرائيل وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لا يرجون قال بعض العلماء لا يرجون أي لا يخافون لقاءنا لعدم ايمانهم بالبعث والرجاء يطلق على الخوف كما يطلق على الطمع قال بعض العلماء ومنه قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا قال اي لا تخافون لله عظمه ومنه قول ابي ذؤيب الهذلي إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها وخالفها في بيت نوب عواسلي فقوله لم يرج لسعها أي لم يخف لسعها وقال بعض أهل العلم إطلاق الرجاء على الخوف لغة تهامة وقال بعض العلماء لا يرجون لقاءنا لا يأملون وعزاه القرطبي لابن شجرة وقال ومنه قول الشاعر أترجو امه قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب أي أتأمل امه إلى آخره والذي لا يؤمن بالبعث لا يخاف لقاء الله لأنه لا يصدق بالعذاب ولا يأمل الخير من تلقائه لأنه لا يؤمن بالثواب وقوله جل وعلا لقد استكبروا في أنفسهم أي اضمروا التكبر عن الحق في قلوبهم واعتقدوه عنادا وكفرا ويوضح هذا المعنى قوله تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه وقوله تعالى وعتوا عتوا كبيرا أي تجاوز الحد في الظلم والطغيان يقال عتى علينا فلان أي تجاوز الحد في ظلمنا ووصفه تعالى عتوهم المذكور بالكبر يدل على أنه بالغ في إفراطه وأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو وهذه الآية الكريمة تدل على أن تكذيب الرسل بعد دلالة المعجزات ووضوح الحق وعنادهم والتعنت عليهم بطلب إنزال الملائكة أو رؤية الله أن ذلك استكبار عن الحق عظيم وعتو كبير يستحق صاحبه النكال والتقرير ولذا شدد الله النكير على من تعنت ذلك التعنت واستكبر عن قبول الحق كما في قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وقوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهره فأخذتهم الصائقة بظلمهم الآية وقوله تعالى واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون واستدلال المعتزله بهذه الايه وامثالها على ان رؤيه الله مستحيله استدلال باطل ومذهبهم والعياذ بالله من أكبر الضلال وأعظم الباطل وقول الزمخشري في كلامه على هذه الآية إن الله لا يرى قول باطل وكلام فاسد والحق الذي لا شك فيه أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم يوم القيامة كما تواترت به الأحاديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ودلت عليه الآيات القرآنية منطوقا ومفهوما كما أوضحناه في غير هذا الموضع وقد قدمنا في هذه السورة وفي سورة بني إسرائيل الآيات الدالة على أن الله لو فعل لهم كل ما اقترحوا لما آمنوا فأغنى ذلك عن إعادته هنا أيها المستمع الكريم بهذا التنبيه من المؤلف رحمه الله نأتي على نهاية لقائنا هذا آملا أن يجمعنا بكم لقاؤنا القادم وأنتم بخير